وإك لهم عذاب مهين من وراءهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ماتخذوا من دون الله اولياء ولهم عذاب عظيم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 وخلق الله السماوات والأرض بالحق وليت جزاء كل نفس بما كسبت وليت جزاء كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون أفرأيت من اتخذ إلهاه هوى وأضله الله على علم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 وما لهم بذلك من علم إنهم إلا يظنون وإذا تتل عليهم آياتنا بينا ما كان حجتهم إلا أن قالوا ما كان حجتهم إلا أن قالوا أتوب آباءنا إِن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 وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَ إِذِ يَخْسَرُ الْمُضَطِّلُونَ وَتَرَا كُلَّ أُمْمَةٍ جَاثِيَةٌ كُلُّ أُمْمَةٍ تُدَاعِيَ إِلَى كِتَابِهَا الْيَوْمَ تُجَزَّونَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ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 ذلك هو الفوز المبين، وأما الذين كفروا، فألم تكن آياتي تتلى عليكم؟ وأما الذين كفروا، فألم تكن آياتي تطلع عليكم؟ فاستكبرتم.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 قلتم ما ندري ما الساعة إن ظنوا إلا ظن وما نحن بمستيقنين وبدالهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون طويلا اليوم نساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا وما وااكم النار وما لكم من ناصرين